القصة هذه يتأثر بشكل قوي فتاة في العشرينات من عمرها تموت ويدفنونها بعد فترة, أخوها بعد فترة أخوها ينسى المحفظة مشهور القصة جدا بس سبحان الله العظيم رب العالمين عندما يريد أن يضرب العبرة ويضرب القصص فلا راد لأمر الله يقول يسأل محفظة وقلت بعدها سابيع أو فترة تزيد أو تقل يقول ذهبت دون أخبر أحد إلى المقبرة ونبشت القبر ونبشت القبر حتى طلعت المحفظة تعرفون المحفظة فيها أشياء يعني رسمية يعني يصعب الإنسان إنه يعني يعوضها بشكل سريع الآن صعب الأمر فيقول رحت لل... ونبشت القبر وطلعت المحفظة يقول سبحان الله عراد الله أن إيش أن يضرب له عبرة في أخته يقول أول ما طلعت المحفظة فإذ بي أرى أمراً عظيم يقول رأيت قبر أختي يشتعل في كفنها نار يشب في كفنها نار ما عاد حملتني اسمي ركوبي ما عاد شارت ركوبة خلاص من الخوف على طول مباشرة للبيت جلس مهموم ثلاثة أيام اربع أيام لا أكل لا أكل لا شرب لا شرب لا نوم نوم لا ليلة ليل لا نهار نهار أم تسأله يا ولدي شفيك يا ولدي شفيك قال يا أم أختي شماتت عليه أختي، وش ماتت عليه؟ قال، قالت أمي ليش تسأل يا ولدي بعد هذه الفترة الطويلة؟ ليش؟ إحنا أختك تمت الآن توفت الله يغفر لها، ليش تسأل؟ قال ما معلميني قالت يا ولدي، بنتي اللي هي أختك، والله أنها تمسح معي، وتطبخ، وتمسح، وتساعدني في البيت، والله أفضل خواتك، الله يغفر لها ويرحمها. طيب ثم طقطقت الأم رأسها وقالت. لكن... الله يغفر لها ويتجاوز عنها يا ولدي كانت تأخر الصلاة عن وقتها كانت الله يغفر لها ويتجاوز عنها تأخر الصلاة عن وقتها يا ما قلتها يا بنيتي لا تأخرين الصلاة عن وقتها تقول إن شاء الله يا أم إن شاء الله وتأخر الصلاة عن وقتها يا الله إذا كانت تأخر الصلاة عن وقتها يا شباب ويشف في كفنها نار فما بالك يا شباب اللي اليوم يصلي على غير وضوء شباب في مدرسة يصلي على غير وضوء يقف امام الله يقول الله اكبر اكبر من كل شيء على غير وضوء بل بعضهم على جنابة والعياذ بالله في احدى المحاضرات يخرج وقلوا ما لي معكم ليش؟ يقول الله على جنابة وبعضهم اليوم اليوم التقي مع طالب الساعة تسع ما صلى الفجر في السنوية شباب يعني يضرب نبي صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم من الصلاة للايش ينسبعوا وضربوهم عليها للايش لعشر ومع ذلك سبحان الله تفريط في الصلوات فلذلك يا شباب الإنسان لازم يحاسب نفسه الصلاة أول ما يسأل عنها الإنسان يوم قيامها الصلاة. صلاتك عزك وكرامتك وشرفك بل دينك صلاتك نجاتك بل هي حياتك بل هي أول اهتماماتك أحد الأخوة يحدثني أحد الشيبان الكبار يحدثني يقول يا أخي ليش الصلاة صار كذا وضعها يقول حتى بعض الشباب يقول للأسف بعض الشباب الملتزم يقصر الآن فضلا عن غير الملتزم وهذه مصيبة يا شباب هذه مصيبة عظيمة إذا كان الملتزم يقصر في الأمر هذا كيف الآن الإنسان غير الملتزم فلذلك يا شباب كلهم مننا الآن يحاولون يراجع علاقته مع الله عز وجل في قضية الصلاة أمرها عظيم أمرها عظيم عند رب العالمين أول ما يقف الإنسان أن الله يقول الله عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي انظروا في صلاة عبدي فتنظر الملائكة في صلاتك فكيف, فكيف بك إذا رأت الملائكة قالت يا رب صلاة الفجر مع طلوع الشمس وصلاة العصر مع غروب الشمس وقضاء ركعات وقضاء سجدات وأشياء كثيرة شنقول الله المستعان. يا كثر ما نقول الكلمة هذه الله المستعان الله يهدينا الله يتب علينا الله يغفر لنا طيب ممتاز كلام جميل هذا لكن متى أبدأ تلقاه العام يقول الله المستعان والسندي يقول الله يغفر لنا والجاي ما دش بيقول الله إن شاء الله الله يعين ودعنا ولا تغير ما متى نبدأ يا شيخ الله المستعان الله يغفر لنا الله يتب علينا الله يرحمنا طيب متى أبدأ متى أنطلق خطوة الأمام. يعني ملينا بالكلام هذا انطلق أبد رب العالمين والله ما تضمن حياتك ما تضمن روحك يحدثنا الشيخ خالد الغامدي تعرفونه في الاختبارات الماضية في مدرسة في السويدي حكومية ثانوي يقول جاء طالب يسلم الورقة الورقة الامتحان طيب ما في شيء جاي يسلمها للشيخ خالد يسلمها قبل ما يسلمها يسقط يسقط الطالب يودونها يا توقف توفى توما سلم الورقة ابدع الدنيا خلاص انتهت حياته لكن يبقى العمل ماذا قدم عند الله سبحانه وتعالى لذلك يا شاب اذا كنا إلى اليوم مقصرين في قضية الصلاة فهذه والله مصيبة هذه والله مصيبة انا ابغى الصلاة ننتهي منها خلاص الصلاة امرها مفروغ خلاص طب ما يحتاج لا ما اتكلم عن الصلاة ما يحتاج لكن المشكة اللي إلى اليوم روح الإمام والله اتكلم عن الصلاة الله يزال بخير انا لله ليش؟ نبغى نتكلم عن بر الوالدين؟ نبغى نطلع عن قيام الليل، نبغى نتكلم عن الصدق، عن البر، عن الاحسان إلا نتكلم عن الصلاة، الصلاة طيب الى متى؟ والبعض الآن يمكن بلغ سن كبير في السن ولا بعد فكر أنه يصلي والعياذ بالله. تعرفون الشيخ محمد بقنا الشهراني في شريط مشاهد رأيته الجزء الأول؟ اذهب واسمع، رح اسمع الشيخ ما عمره غسل جنازة أبداً. يوم من الأيام قالوا يا شيخ تصلوا عليه قال يا شيخ فيه شاب عمره 22 سنة متوفي ما في أحد يغسل في المغسلة نريدك يا شيخ تأتي تغسل قال يا شيخ أنا ما أغسل الجنائز قال يا شيخ حسب لجر ما فيه لأنت قال توكلنا على الله احضروها المغسلة راح الشيخ للمغسلة يوم راح المغسلة يقول لقيت شاب عمره 22 سنة لونه عادي اطلق عليه كما يتبادر ذلك حل لون قمحي خمطي بني حل لون هذا يقول بديت غسلة اول جنازة غسلها كنت اسمع عن سول الخاتمة لكن ما رأيت أبد يقول سبحان الله العظيم عندما بديت تغسل الجنازة شوي لطق الباب واحد رح تفتح الباب ايدهم شباب محتسبين جاهم الله خير قالوا يا شيخ محمد على التأخير لساعدك قل تفضلوا انا تونس كبت الموية على الجنازة أنا أحضر بعض الصدر والكافور وأرجع لكم قالوا زين حضروا عند الجنازة ينظرون إليها سبحان الله العظيم شويلة واحد منهم يقول يا شيخ محمد يا شيخ محمد في الغرفة الثانية الشيخ يحضر الصدر قال نعم قال هل هذه الجنازة لجنوب أفريقي باللفظة هذه في الشريط من شيخ ثقه حفظه الله وسدده هل هذه الجنازة لجنوب أفريقي يا شيخ الشيخ يقول ارتعدت فرائسي وارتجفت وخفت لا حول لا بالله معقولة يتكلمون عن الجنازة اللي كده غسلها فرجع الشيخ فإذا بالجنازة يا أخوان قد انقلبت إلى أثمر بقوة يقول فبسرعة مباشرة ما رددت عليهم غسلت وكفنت وقدمت شوي لأبوه برا يبكي قلت يا أبتاه يا بوي ولدك شمت عليه ولدك شمت عليه يا بوي الله يرحم والديك علمني ولدك شمات عليه الابو ما يبغى يقول واني يستر على ولده وهذا حق قال الشيخ له والله اني لأستر عليه وادعيله بالمغفرة بس نبي يا اخي نبي نحذر شبابنا الى متى وشبابنا يموتون على غير صلاة الى متى والامر هذا نراه كثير دائما نراه احد مغسلي الاموات وسوف أسترسل في القصة بعد شوي أحد مغسيل الأموات يقول أكثر الجنائز التي نرى عليها سوء ختام عندما نسأل عنهم يقولون لا يصلي متهاون في الصلاة ما يصلي متهاون في الصلاة فيقول سألت جد يا بوي أسألك بالله ولدك شمات عليه قال يا شيخ ولدي متهاون في الصلاة يصلي يا شباب يصلي لكن متهاون في الصلاة متهاون في الصلاة بل عندما سألت أحد أصدقاءه القريبين يقول الشيخ قال من, ج... من أسبوع يا شيخ وعلى جنابه اليوم صبيته الماء على جسده سبحان الله العظيم شوف الموقف هذا بالله يا شباب أحد منا يتمنى الخاتمة هذه والله ما في أحد منكم يتمنى بالعكس كل واحد منكم يتمنى يموت مصلي راكع ساجد عابد رايح في حاجة أبوه رايح في حاجة الوالدة رايح يعتمر رايح حاج رايح في أمر مباح لكن يموت على معصية تفتش عن قلبك أي شيء تكسر منه من معصية خف منه فقد تلقى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه فاحذر وانتبه لقضية الصلاة انتبهوا يا شباب لقضية الصلاة اللي الان محافظ على صلاته وهذا والله عشمنا والله في الجميع اقول بيض الله وجهك وبشر بالخير وبشر بالراحة والطمأنينة والسعادة والبركة والرزق والتوفيق هذا بالدنيا وفي الآخرة رضو الله والجنة اشتي بعد غير كذا